السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ما سر الحديث موصولا عن أحكام التعاملات المالية والنظر لسورة البقرة تجد أنها جامعة جامعة لأحكام الدين والشريعة فذكرت أحكام العقيدة وتصنيف الناس تجاه هذه العقيدة سواء إذا كان من المؤمنين أو المنافقين أو الكفار بأنواعهم من اليهود والنصارى ثم استفاد في ذكر اليهود وبني إسرائيل وكذلك أيضا النصارى ومخاصمتهم بعضهم بعضا ثم ذكر بعد ذلك أحكام العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وأحكام الجهاد وذكر مواقف للجهاد وأنواع الجهاد ومراتبه واختيار القائد ولذلك ثم تناول أحكام النكاح من الزواج والطلاق والمتعة والحضانة والرضاعة والخلع والنفقة وغير ذلك واحكام العدة بعد ذلك تطرق الحديث لأحكام التعاملات واحكام المعاملات المالية كثيرة جدا منها المعاملات المالية الواجبة مثل الزكاة وما نحى نحوها من النذور وغيرها وأيضا من المستحبات والتطوعات كالصدقة المطلقة وسدت وسدد وكذلك أيضا ذكر أنواع من المعاملات المالية، منها من أخذها اليوم كالمداينة والربا والرهان وغير ذلك من أنواع المعاملات المالية المتنوعة. هذا يدل على أن شرعنا محكم. وأن الله عز جل ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى في هذا الكتاب وكما قال الصحابة علماها من علمها وجهلا من جهلها ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وأن الله سميع عليم ذكرنا في المركة السابق من أنواع المعاملات الصدقة المطلقة وأن الله عز وجل وعد لمن تصدق بالأجل الجزيل بمضاعفة الثواب ثم مثل ذلك بالذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ثم بين آداب, الصدقة بين آداب الصدقة فبين أن الصدقة يجب أن تتصدق إخلاصا وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى لا رياء ولا من ولا أذى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بينا أن الأفضل من أن تتبع الصدقة المن والأذى بينا أنك بالقول المعروف والمغفرة بل تسترها على السائل خير لك من أن تتصدق بتلك الصدقة التي يتبعها الأذى والله غني حليم سبحانه وتعالى ثم بين بعض الصور والأمثال للذي ينفق ماله له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فذكر مثلين مثل صفوان ذاك الحجر الأملس الذي عليه تراب فهذا المتصدق مثله كمثل هذا الأمر حينما يأتيه وينزل عليه وابل أو مطر فإنه يترك صلدا لا يقدرونه على شيء مما كسبوا مما كسبوا على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين ذكرنا هذا المثل فكذلك أيضا تذهب الصدقات الباطلة ولم يبق منها لصاحبها شيء ينتفع بها ينتفع بها يوم القيامة لا يقدرون على شيء مما كسبوا أي مما تصدقوا به والله لا يهدي القوم الكافرين إلى ما يسعدهم ويكملهم لأجل كفرهم بالله تعالى ولما ذكر الله عز وجل خيبت هؤلاء المنفقين أموالهم رياء ورئاء واتباعا للمن والأذى ذكر مقابل لهم هؤلاء الذين ينفقون أموالهم يقينا وتحقيقا وتثبيتا عند أنفسهم أن الله عز وجل يثيبهم على ما أنفقوا وأن أن الله جل وجل يؤملهم ما أملوا وما تمنوا من رضاء الله عز وجل وعظيم الأجر فحين ذلك قال الله عز وجل ومثل الذين انفقون أموالهم باتغاء مرضات الله هؤلاء الصنف الآخر غير الصنف الأول فصنف الأول كان رئاء يبتغون وجه البشر وجه الناس أما هؤلاء الناس هؤلاء المنفقين هم الذين يبتغون وجه الله تثبيتا من أنفسهم أيضا أي تحقيقا وتيقنا بمثوبة الله تبارك وتعالى لهم على إنفقهم في سبيله كمثل جنة بربوة بساتين وجنان في مكان مرتفع يأول ما يلمسه وأول حديث عهد بالمطر فأول مطر ما ينزل ينزل على المرتفعات فيكون أول ما يسقط يسقط على هذه الجنة لأنهم أول ما أنفقوا أنفقوا ابتغاء وجه الله فالجزاء من جنس العمل فإذا أصابها وابل آتت أكلها طعفين أي أنبتت وزادت ونمت طعفين مما ينفقون فإن لم يصبها وابل فطل أي يكون المطر الخفيف سبب في إنباتها والله بما تعملون بصير هذا يعني مثال للذين ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى ففي كل الحالين من إنزال المطر فإنه سوف تؤتي أكلها بإذن الله تبارك وتعالى ثم بينا بعد ذلك هذا الخائب هذا الخاسر في النفقة يقول أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيم وأعناب تجري من تحتها الأنهار أي حب أحدكم أيها المنفقون في غير مرضات الله تعالى أن يكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات والحال أنه تقدمت به السن أي أصبح كبيرا في السن أصبح شيخا كبيرا ومع هذا العجز له زرية ضعفاء أولاة صغارا لا يقدرون عن الكسب فهو العائل لهم وما حالي هذا الذي هو مسؤول عن جلب معيشتهم ومكسبهم فأصاب هذا البستان مع كبره وصغر عياله أصاب هذا البستان رياح عاتية فيها سموم حرارة أتت على البستان فأحرقته كيف يكون حال هذا الرجل كيف يكون حال هذا العجوز وحال أولاده هكذا الذي ينفق أمواله رئاء الناس يخسرها كلها في وقت هو أحوج إليها من الرجل العجوز وأطفاله الصغار يوم القيامة الله عز وجل يضرب لنا الأمثال لتقريب ذلك إلى الأذهام وتقريب تلك المعاني لنا حتى نتحقق ونتيقن فيما عند الله كما قال نيسلم في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك فتكون ذلك عنده يقيم بالله تبارك وتعالى. فبعدما رغب تعالى عباده المؤمنين في الإنفاق في سبيله ناداهم بعنوان الإيمان. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يبقى النفقة تبقى منين من الطيب. يبقى ينفعش حد ينفق من الخبيث. خلاص ده بداية فالخبيث حرام لا ينفع النفق منه ولا يجزئك ولا تأخذ عليه ثبب بل تأثم على ذلك لأنك تسأل يوم القيامة من أين أنفقت وفيما من فيما من أين كتسرت وفيما أنفقت. تمام فأنت مسؤول من ناحية المصدر والمورد فالمصدر كما هو حلال يجب أن يكون المورد أيضا كذلك حلالا من طيبات ما كسبتم أن من جيد أموالكم وأصلحها ومما أخرجنا لكم من الأرض يبقى في نفقه من الأرض بقى بقى اللي إحنا نسميه زكاة الواجبة يعني ما اللي بيطلع من الأرض الزروع والثمار تمام والركاز معادن تمام كل ما يخرج من الأرض الله تعالى أمرنا أن نخرج منها. ثم بين وجه هذه النفقة ولا تيامموا الخبيث منه تنفقون أي لا تقصدون بالمال الرديء تنفقون منه وتتركون الجيد لكم ولكن يجب عليك أن تنفق على الأقل من أوساط أموالكم لا هي بالرديئة ولا هي بالغالية النفيسة تمام؟ يعني الناس اللي عندهم زرع زرع بايو وزرع جيد جدا لا ما نقولش ان انت ايه تنفق كل الجيد والغالي جدا وتترك لنفسك الايه الرضيء ولكن من اوسط ما كسبتم تمام اي من الجيد خلاص وكذلك ايضا بالنسبة للحيوانات في زكاة الحيوان تمام فلا تأتي بالعرجاء والعمياء و غير ذلك من المريضة وغير ذلك وأنفقه في سبيل الله وده اللي هو الحال حتزت نفسنا فيه كنا زمان عندنا عقيدة كاليلورد لما يطلع واحد شنوديل أزهر كذلك يعني ينفق الماء للدين اللي هو الموقوزة والمتردية والمخنقة وما أكل الساب أما إذا كان للحياة فيأتي بأنفسة بأنفس ما, ما عنده وهذا من الخطأ البين فالله أزل الله قال يعني الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الارض ولا يت... ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي لا تقصدون بالنفقه الخبيث ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه يعني لو انتم في هذا المكان مش هذا الرديء الا اذا غمضتم عينيكم واخذتموه هكذا تمام بالغصب عنك كده تمام فولستم باخذه إلا أن تغمضوا فيه أي لو أعطيتموه في حق لكم ما كنتم لتقبلوه إلا إذا أغمضتم أعينكم تتساهلون في قبوله وهذا من الله تعالى تأديب للمنفقين وتربية لهم وأعلمهم الله تعالى غني عن خلقه فقال سبحانه واعلموا أن الله غني حميد حميد أي محمود بماله من إنعام على سائر خلقه ثم بينا أن الداعي لهؤلاء وهؤلاء هذين الفريقين في الإنفاق داعي من هؤلاء الذين ينفقون رئاء ويمسكون ولا ينفقون الطيب وينفقون الرديء الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا فهذا وعد باثنين من من الشيطان ومن الله فالشيطان يعد الفقر والفحشاء والله عز وجل يعد مغفرة وفضل والله واسع عليم ثم بين الله تبارك وتعالى فضل العلم على المال فقال يؤت الحكمة من يشاء وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُؤْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا لما دعاهم إلى انفق أخبر أنه يعلم ما ينفقه, عباده ما ينفقه عباده فإن كان المنفق جيدا صالحا يعلمه ويجزي به وإن كان خبيثا رديئا يعلمه ويجزي به وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْنَفَقَهُ أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم يعني تضحك تضحك على مين؟ فإن الله يعلم فما كان مبتغى من وجه الله ف ومن جيد المال فسوف يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات وما كان رديئا ونذرا لغير الله تعالى فإن أهله ظالمون وسيغرمون أجر نفقاتهم ونذرهم لغير الله ولا يجدون من يثيبهم على شيء منها لأنهم ظالمون فيها حيث وضعوها في غير موضعها وما للظالمين من أنصار فالله عز وجل ذكر في آخر هذا الربع وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وهذا بحال المتصدق عليه بحال المتصدق عليه وبحال المتصدق فإذا كان المتصدق لا ينخدع بظهور صدقته فيرأي ويعلم من حال قلبه أنه لا يأتيه الرياء ولا العجب ويكون قصده من ظهوري صدقاته أن يتأسى به غيره أن يتأسى به غيره فنعمه إن تبدو الصدقات بهذا الحال بالنسبة المتصدق والمتصدق عليه تمام فنعمه فهي أفضل للمجتمع أنه يتصدق كما جاء في الحديث تمام حينما جاء مضر للنبي صلى الله عليه وسلم فكان مجتب النمار وظهر من حالهم وثقيم ما ظهر تمام؟ فحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على الصدقة حث المسلمين على الصدقة فجاء رجل بصدقة كادت أن تقع أو قال وقعت ثم جاء الناس بعده اتباعا فدي هذه الصدقة الظاهرة كان لها أثر في أن يتوالى المسلمون وتوالى المتصدقون بعده بالصدقة فلذلك قال للسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيام فإن تبدو الصدقات فنعم هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لك إن لم يجد في نفسه ذلك فالأفضل صدقة السر فأنها تطفئ غضب الرب وكما جاء في الحديث في السبع الذين يظلموا الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقه فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، تمام فصدقة التطوع وممكن بعض العلماء ذكر على حسب نوع الصدقة فالصدقة الواجبة الأصل في الإظهار وصدق تطوع الأصل في الإسرار يعني الواحد هيزكي تمام؟ الأصل في أنه إيه؟ يظهر زكاة تمام؟ والصدق تطوع الأصل في إيه؟ الإسرار كما جاء في حديث صدقة السر تطفئ غضب الرب خلاص؟ ثم بعد ذلك نأتي ل الربع التاسع عشر وهو الذي يبدأ بقول إليه تبارك تعالى ليس عليك هداهم وما زال الأمر أيضا في يتكلم ويتحدث عن المعاملات المالية الله أصدر للمحثة بالصدقة فسأل غير المؤمنين الصدقة الناس الكفار عزين صدقات فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا المؤمنون وسأل المؤمنين الصدقة فتحرج النبي صلى الله عليه وسلم كفار صدق عليهم فأزن الله عز وجل لهم بصدقة التطوع لهم أما الواجب فلا قال الله تبارك تعالى ليس عليك هداهم الكفار ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير يوف يم من خير فلأ فلأ, فلأ, فلأ يعني ما تنفقون لهؤلاء من المؤمنين أو غير المؤمنين فثوابها راجع عليكم فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوافئ إليكم وأنتم لا تظلمون أتى بجميع أنواع الآداب وأنوئ جميع أنواع التحقيقات للمؤمنين أينما أنفقوا ولمن أنفق أن هذا لا يضيع عليك وبيّن في الأولى أنها راجعة إليك فلأنفسكم أي لصالحكم ولمنفعتكم ثم بين أن النفقة سواء كانت للمؤمنين وغير المؤمنين يجب أن تكون لابتغاء وجه الله سواء إذا كانت للمؤمنين في القرابة وغير القراب أو للكفار وما تنفقوا من خير يوفى إليكم الله عز وجل يوفي إليك وأنتم لا تظلمون يبقى يجوز صادقة تطوع الكفار يجوز نأخذ أجر على ذلك نأخذ أجر على ذلك أما صدقات الواجبة كالزكاة وصدقة الفطر ويوزيك لا تكون إلا للمسلمين خلاص وفي مصرف من مصارف اللي هو قلوبهم خلاص هذا المصرف أينما وجد نصرفه في هذا المصرف إلى هؤلاء الذين نتألف قلوبهم للإيه للإسلام هم نتكلم كالإيه كالكفار إيه؟ عامة ففي هذا الربع نتكلم عن عدة عناصر أو العنصر مصارف الصدقات وآدابها ثاني عنصر الربا وخطورته أو العنصر مصارف الصدقات وآدابها العنصر الثاني الربا وخطورته العنصر الثالث آية الدين وما يستفاد منها العنصر الرابع أحكام الرهن والشهادة أحكام الرهن والشهادة الخامس أركان الإيمان أركان الإيمان وفضل هذه الأمة على غيرها وطبعا لو كان في يعني يسمح لنا الوقت كنا احنا نتكلم باستفاضة من ناحية الفقهية لتلك المعاملات المالية ولكن طبعا يعني احنا تفسير فقط فيعني إحنا نحاول بقدر الإمكان نحن نقول أن كتاب الله تبارك وتعالى ما فرط من شيء وإن أتى بتلك القواعد الكلية والأدلة الإجمالية ولكن لها التفصيلات و. فروع كثيرة جدا جدا، ففي الآيات الأخيرة من سورة البقرة بيتكلم عن الإنفاق بصوره وعلى المعاملات المالية بكل صورها، ممكن أن نخرج كل المعاملات من الآيات الأخيرة من سورة البقرة من أول مثل الذين ينفقون أموالهم إلى آخر سورة البقر، خلاص؟ فهنا بعض الكلمات شرح بعض الكلمات سيماهم أي علامات حاجاتهم علامات حاجتهم سيماهم في وجوههم أي علامات حاجاتهم سوزة كنبا من رصصة السياب أو صفراء الواك الأشياء اللي نحن بيعرف إيه الناس هذا معوز وفقير ولذلك التعفف التعفف أي ترك سؤال الناس واحد عفيف يعني ما بيسألش الناس إلحافا أي إلحاحا حتى يعطى تميل السائل يلح لحد ما يأخذ تمام المس لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي الجنون يمحق الله الربا أي يذهبه حتى لا يبقى منه شيء وذلك آخر مراحل القمر محاق محاق يأتينيه يصغر يصغر يصغر حتى إيه؟ لا تجد إيه آخر القمر يختفي يربي الصدقات أي يبارك ويزيد ويضاعف يربي الصدقات فنظرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي انتظار وإمهال إلى حل اليسر تداينتم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أي داينا بعضكم بعضا سواء إذا كان عن طريق البيع أو الشراء أو الرهن أو غير ذلك إصرى لا تجعل علينا إصرا أي تكليفا شاقا يثقل علينا مصارف الصدقات وآدابها هو تكلم عن مصارف الصدقات في الآيات الأول على المؤمنين خلاص وهنا تحدث عن غير المؤمنين خلاص ثم بين في الآية التي بعدها أحاق الناس بالصدقة الفقراء المهاجرين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأحصر في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ولا يستطيعون ضربا في الأرض هذه أوصاف لمن يستحق وأجدر بالنفق من غيره أن يكون فقيرا أحصر أن كان من فقراء المهاجرين وأحصر في المدينة مع رسول الله أي أحصر أي ضيق عليه ومنع ولا يستطيع ضرباً ولا يستطيع سعياً للتجارة ولا للعمل وحاله متعفف عن السؤال لا يسأل الناس ولا يلح في سؤال الناس حتى يظن الجاهل أنهم أغنياء من تعففهم لا يسألون الناس يظن الجاهل أنهم دولة أغنياء عشان لا يسألون الناس إلحاف فهؤلاء هم الأحاق بالصدقة يبقى أنت عندك إيه؟ تدريك كده وتصور لمن يتصدق عليه أو من المصرف الحقيقي الصدق يبقى المصرف الأصلية للصدقات معروفة اللي هم المؤمنين بالمصرف الثمانية فهل هناك مصرف للكفار؟ نعم في مصرف للزكاة الواجبة وهم المؤلفة قلوبهم وفي صدق تطوع يجوز للكافر أي غير المؤمن عمتا تمام ثم بين الأحق بالصدقات من هؤلاء هم الفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله تمام والذين لا يستطعون ضربا في الأرض أي سعيا للعمل والتجارة أي لا يجدون وجه للعمل والكسب ولا يسألون الناس الحافه. فهؤلاء هم مستحقون فعلا للصدقة إذن فعليكم الإنفاق عليهم بالليل والنهار دي هنا أوقات الصدقة هل حدد وقت دون وقت لا هل حدد حالا دون حال لا ولكن قال بالليل والنهار سرا وعلانيا فهؤلاء الذي حالهم أن ينفقوا بالليل والنهار لا يملعهم ليل منفق من بالنهار ولا يمنعهم نهار انفاق بالليل وكذلك ينفقون أيضا في السر وفي العلن أولئك لا خوف عليهم هؤلاء لهم أجرهم مدخور لهم مدخر لهم يوفيهم الله عز وجل بذلك وهؤلاء لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمور ولا حزن عليه فيما فاتهم من أمور، فتكفل الله عز وجل لهم بالأمن وعدم الخوف والسعادة وعدم الإيه الحزن. هؤلاء حالهم، ثم ذكر نوعا آخر من أنواع المعاملات. يبقى هنا النوع الطيب، الواجب الشرعي، ذكره الله تبارك وتعالى من الإنفاق. المستحب والتطوع نفقة التطوع والزكاة الواجبة وكيفية الإنفاق وصور الإنفاق وحال المتصدق وحال المتصدق عليه بكل تلك الأحوال وكل تلك الصور ذكرها الله تبارك وتعالى وذكر أيضا الوعد والوعيد على كل من حالي المتصدقين إذا كان وإذا كان ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى هذا نوع آخر بالمقابلة لأن بالضد يتضح المقال قال الله جل في مقابل هؤلاء الذين أزلادهم الله وضعف أجورهم فهناك ناس أرادوا أن يضاعفوا أجورهم بطريق أو يضعف أموالهم بطريق غير شرعي فذكرهم الله تبارك وتعالى وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هذه الحالة اتخذها قوم طريق لهم وسبيل لهم في كسب والزيادة في الماء هو طريق الربا وطريق الربا أنواع كثيرة جدا وهو الطريق أقصر طريق لهدم اقتصاد أي بلدة وأقصر طريق لرد الدعاء وأقصر طريق لخراب البيوت وخراب الدول والأمم هو الربا قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا مع أن الربا لا يؤكل ولكن بالغير مباشر أنه أصله يكون في الربا في البطون لأن المال أكثر يكون في البطن يأكلون أموال اليتام ظلم وهنا يأكلون الربا الله عز وجل ذكر هؤلاء وعيدا الأول قبل أن يذكر صفة كسبهم وأن يذكر حالهم في كيفية هدم المجتمع بتلك الصورة الذين لا ينظرون إلا لمصلحة أنفسهم ولا ينظرون إلى دين ولا إلى عباد أو بلاد الذين يأكلون الربا ذكر الوعيد على طول لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس من الجنون حلت لا يقومون أي من قبورهم إلا الذي يتخبطه أي يضربه ضربا غير منتظم تريد كده مترنح يتخبطه يقوم هكذا مطالبا في سكناته وحركاته كما يقوم المجنون تعرف مجنون من حركاته ومن وقفاته لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ليه مصبتهم لأنهم ما فرعوش بين البيع والربا أقول لك كله ما كله ما إيه الفرق يا عم ما أنت بحط فلوسك في البنك بيديك إيه بيديك فايدة وإنت لما بتعمل في ربا أو شركة ومضاربة بيديك فايدة ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أقول له لا بأن الله أحل البيع وحرم الربا والصورة مختلفة تماما فربا لغة الزيادة والنماء تمام أما بالنسبة لنوعي الربا ربا فضل وربا نسيئة أن يتفاضل المال يقض المال متفاضلا فأعطيه مية يعطيه مية وعشرة خلاص متفاضلا أعطي صاع أرز بصاعين أرز كما جاء بلال النبي صلى الله عليه فأتاه مرة بصاع من تمر جيد جنيب فقال من أين أتيت هذا مش تمرنا فقال بعت صعين من تمر الردي بصاع من تمر جنيب جيد فقال عين الريبة عين الربع. مع معينه إيه قال إيه ده ردي وده إيه وده جيد تمام يعني دي صعين ممكن ما يمكن مو في الشارع. ولكن هذا عين الربا. بيع الرديء الردي بالدراهم وأشتري بالدراهم إيه؟ جنيبا. قوله أنت عاست خلص ما عملها دي؟ تعمل إيه؟ تابع الرديء بالدراهم. خذ دولة دولة شوفهم بكم وتأخذ الفلوس ويجيبها إيه؟ اللي أنت عايزه. خلاص. زي بزبط ما يحصل في مسألة الذهب حالي؟ خلاص يوم رايح مغير غير الدهب القديم بالدهب الجديد وياخد الليه الفرق نقول لا أول ما تروح هناك خود الدهب ده هو القديم بيعه تمام وبعد ما تبيعه اشتري الليه شير دهب الليه الجديد خلاص عشان تدخل مسألة الليه الربا دي ربا الليه التفاضل أما ربا النسيئة هو أن ينسى مقابل الليه الزيادة ينسى في الأجل يعني واحد لمدين لواحد مثلا ألف جنيه جيل ميعاد قال انسى وأزد. يعني زاود فين في الفلوس وااخر الاجل تمام انا اديت الاخ محمد بسير يعني ارجاء ارجاء اللي تمام فنقول له واحد اديته 10000 جنيه لحد في شهر إيه؟ شهر واحد كده شهر واحد ما ايه موفاش قال لي خلاص ممكن تاخر لي شهر 6 وهجيب لك ألف جنيه هو ده إيه ريبال إيه الايه دي بقى الناسيه في بعض الناس ممكن البنك على في البنك شاء الله حاضر ماشي ماشي حاضر هي في مسألة كتيرة نعرف إنها تضفي الثناء لكم من ناحية الإيه من ناحية الريبة بالذات لأن مسائل إيه عظيمة جدا خلاص ويعني إيه حاولنا بقدر الإمكان إحنا خلاص معاتشر لحاجة بسيطة نخلص وممكن إن شاء الله نجيب الإيه الأشياء دي وعلى فكرة إن شاء الله عملت أسئلة على صورة البقرة كلها بأنواعها خلاص وإن شاء الله ممكن نزلها حسب إدارة المعهد إذا كان ننزلها على دي أو ان أنا ممكن أعملها إيه مطبعة وممكن واحد مركال او واحد من الناس ممكن ياخدها ويحل يبقى كده ده ايه صوت البقرة طبعا ان شاء الله ايه اا يكون مضمون ان شاء الله تبارك تعالى ماشي والله انا عندي في ورق واعملها كمان وورد فعشان كده ايه عشان الناس اللي بره تمام اللي هم على النت من دي ياخدوا الحاجات دي ماشي فكما نحب ان شاء الله بحس ان احنا الايه كل صوره ان شاء الله نخلص هكون ايه موظب الايه السؤال والجواب عامل بس اسئله عشان مش حد عامل اسئله فقط عشان أنت تنت ت... لما تيجي تحل إن شاء الله تبدأ تبقى... ت تكون أنت فهمت وكل تحفظت الإيه حفظت, حفظت الإكرام إن شاء الله. طيب يبقى لنا دلوقتي مصيبة هؤلاء أنهم حاسبوا وقاسوا البيع بالإيه بالربا. والله عز وجل لا الله عز وجل فرق بين اثنين قال وحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع بشروطه كما نعلم في كتب الفقه. تمام؟ تقولك إذا لم تنسى خلش في منار السبيل لك شروط البيع سبعة. واحد اتنين تتربعة خلاص. لحد سبعة. تمام؟ وحرم الربع. تمام؟ لأن بما تأخذ مال لأخيك بغير رضا عن نفسه. طيب هل يجوز التراضي في الربع؟ لا. لا يجوز التراضي في المعاصي. والكبائر تمام ما ينفعش التراضي في المباح واحد مثلا يقول لك ايه اه انا مثلا هنا هذا الهاتف مثلا ماشي 200 جنيه لا اترض واحد قلته ها تاخدها ب 5000 جنيه بيع عايز تاخدها مش عايز بلاش ببلاش ده اسمه تراض لان ايه ايه حلال ما جيش في واحد مثلا راجل مثلا ومرأه وترضوا على سن نقول لك ايه يبقى حلال ما ينفعش لا لا هو معروف معروف الحاجات دي إنما لو كان في تس تمام تدليس معنى إيه تدليس معنى غبا في السلعة سواء بالزيادة أو بالايه أو بالنقص تمام ولذلك حرم النبي صلى وسلم أن, أن يبيع حاضر لباد نعم كنا في حضر واحد ومعروف أعرف السلعة ما بين خلاص تمام فهو مثلا أنا قلت له والله ده سعره كذا وتاخده بكذا مش جائز ذلك بس ما يتحيلش على الريبة زي ما نشوف مثلا قول لك على كده مثلا ايه واحد يقول العربية زي احنا نشوف تلك الناس بتشرع عربية يقول لك والله العربية دي بمئة الف جنيه يدفع لخمسين الف والخمسين التالي تدفع لهم من مية مش ده اللي بيحصل ينفع اعتراضه على ذلك ما ينفعش لان هذا ايه ريبة اما ان كان هقوله العربية ب الف كما هو اصل العقد فدفع مقدم الخمسين ويدفع الخمسين فيما بعد ماشي بالي صحية طيب هو كان بمئة ألف وقال لا مش بقالك بمئة ألف أنا بقالك بمئة وعشرين ألف عشان هدهك بالتقسيط خلاص فيكتف أصل العقد بمئة وعشرين ألف ياخد المقدم والباب حسني يكون مقدم زاد الإقصاد يدينا أصل, أصل العقد فهذا صحيح خلاص إنما بأن يتراضوا على محرم لا أيما شرط ليس في كتاب الله فهو إيه باطل ماشي طبعا في حاجات طبعا لما جينا نتكلم عن البيع نتكلم حاجات جديدة في إيه في تأصيلات الأول نتكلم عنها بس دي التأصيل يكون فين في المسائل الفقهية يعني نتكلم مسلاً مسألة دي أول نيجي للبيع البيع في شروطه كذا كذا كذا شروط البيع الصحيحه كذا شروط البيع النافذة كذا شروط البيع المحرمة كذا خلاص في حاجات نيجي نتكلم عنها بقواعدها وأبدأ أن أنا إيه أفصل لكن ده مش ده, ده إحنا ايه احنا في تفسير وأحل الله البيعة وحرم الربا، فمن جاءه مو من ربه فانتهى فله ما سلف، إلّا جاء البينات وانتهى على كذا فله ما سلف خلاص، اللي قبل كده الله زلّه يتوب عليه خلاص، ومن عاد أي بعدما علم حرمة الربا فوليك أصحاب النار هم فيها خالدون. ينمحق الله الرiba ويرب الصدقات. أجمع الربا خراب. الله عز وجل يكفي أن يقول يمحق فهو محق. أما صدقات فهي فيها رiba أي فازادة ومطاعفة للأجر من عند الله تبارك وتعالى. والله لا يحب كل كل كل كافر لذلك ذكر بعدها. وصف الإيمان لهؤلاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في وسط آيات الربع يقول كده آه عشان يعرفك أن المؤمنين لا يكون منهم ذلك لذلك الآية اللي بعدها يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله إذا الذي يصر على الربا محارب لله ومحارب لرسوله. وليس لهم طاقة على حرب الله ولا حرب رسول فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم ماذا نفعل العازب تب من الرiba العازب يشيل فلوسه من البين اللي عايز يتوب من الرهان الموجود في الأرياف رهان اللي كله مليء بالربا ماذا يفعل؟ فلكم رؤوس أموالِكُم بس يبقى مالكوا واحد سألك يقول لك ده والله أنا حط فلوس في البنك وطلع فائد أو تافين قبل ما أقول له تافين أقوله اتقض له, له وتب إلى الله وخذ رأس مالك أما الزيادة فليس لك فيها حق لا لا ليست ملكك لأنه مال محرم خبيث ليس ملكك فلكم رؤوس أموالكم طلعوا الرأس وخذوه مش أقولك بتسيبه خالص لا رأس مالك الأصلي خذوه أما الزيادة مش تبعك لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسره زي خنبي يقول أنا دينت واحد وقيل معادت في حاجتين حاجة الأولى واجبة على الدائم لو صاحب الدائم أن ينظره وإن كان ذو عسره يعني كان في ضيق وعدم استفاء المال فيجب أن تنظره أي تنتظره وتمهله إلى أن يكون في عسره من حاله تمام؟ يبقى دي واجب مش انت بتجيب من عندك لا ومع انه واجب فإن الله عز وجل يضاعف أجرك كل يوم عن كل يوم انت مهلوا فيه يزيد الأجر أضعف مضعف خلاص لأن الدين يا جماعة خلاص باب الدين نمسى السلف من عقود الرف والتبرع لو كل واحد ما بيسلفش ألا أما يضمن كل واحد ما يسلفش فهيحصل فيه نوع من أنواع إيه؟ من أنواع الضيق في المجتمع لذلك تسمينه رفق وتبرع رفق وتبرع يعني إيه؟ يعني معناه أنت تعمل العقل دهوت ده وهتاخد المال بتاعك وتاخد أجر عليه. ليه؟ لأي أنت ما زدتش. أنت قلت له حسلفك مئة جنيه لحد يوم كذا. هتاخد مئة جنيه. أنت بنت استفدت إيه؟ فدي اسمه إيه؟ من عقودة إيه؟ التبرع والإيه؟ والإرفاق. ولذلك الله عز وجل يأجر عليها صاحبها. بيوثيبه. غير العقود اللازمة من البيوع والشركات والحاجات ديت. لا. ديت أنت بتاخد على قدر إذا أعطيت شيء أن خلاص؟ فدي ما بفاش أي حاجة. أما عقود إرفاق والتبرع زي الهبة وزي الدين وزي هذه الأشياء والرهن وحاجات دي دي اسمى عقود إرفاق وتبرع أي أنك تأخذ مالك وتأخذ أجر من الله عشان كنا ما ينفعش إنت ترب فيها وتأخذ فلوس مقابل الدين وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة ده أول حالة يبقى لازم تمهله واجب وأنت تصدقوا يعني خلاص مش عارف والصدقة والتنازع عن الدين هو صدقة لكم وخير لكم إن كنتم تعلمون ده ده دي حاجة تاني بقى اللي يتنازع عن الدين ده حاجتين عند الله عز وجل بل إن هناك حديث أنه لم يكن لأحد من هؤلاء عمل صالح غير أنه يتنازل ويقول له غلماني حط عنه إن وجد عنده مال آخذ وإن لم يكن قال ايه تنازل عن ماله ولم يكن له عمل خيرا قط غير هذا العمل فقال أنا أحق بالعفو منه أعفو عنه حاجة بيرة إحنا عايزين يا جمال زيك قال ايه قال بنداء الإيمان عمره حتى يصل للحالة دهية إلا زي كان عنده ايه إيمان ورجاء ثواب لا عز وجل فنحن نريد أن نزيد الإيمان في قلوبنا حتى يلتحم ويلتأم المجتمع ويبتعد عن تلك المعاملات المحرمة وإن كان ذو عسرة هو ذا المجتمع المسلم فنظر إلى ميسر وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ثم ذكر آية يشيب لها تشيب لها الرؤوس واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني لما تجد كذا أنت ترجع إلى عزت ال وانت لك هذا الحظ الكبير من الصدقات والحسنات لا شك. يعني لك أثر عظيم من الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يشبه فيها الذي يعمل الصالحات والذي يعمل السيئات أنه يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بعد ذلك نعم آه، ذكر أن هذه آخر من الآيات الأخيرة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيضا من الآيات الأخيرة برضت ذكر أنها آية, آية الدين أيضا يا أيها الذين أمانوا إذا تداينتم بدين الآية المسمى طبعا الآية المفروضة نحن إيه نخفى وقت طويل بس عشان طبعا ايه كتفسير فاحنا هنذكر هاذكر المعاني من الكتاب عشان ايه ايه ايه طويلة ومش عايز ان ايه اعطي اجلونة سريعا او ان ايه يعني اسرع فيها يا ايه الذين امنوا اذا تدينتم بانا بيتكلم عن احكام الدين والشهادة في الاخر اذا تيدينتم بدين ايه اذا دين بعضكم بعض الى ادل مسمى يعني كتبتم تمام؟ لأجل مسمى أي لوقت معين ومحدد شهر كذا أو سنة كذا أو يوم كذا فاكتبوه يبين الوجوب الكتابة كتابة الدين شوش حد يقول لي والله ايه انا وفاكت بفلان وضحك علي ما ينفعش يا جماعة انت دا انت لو حتى أخوه شرعا اكتب اكتب واصل أمانة أكتب وصية بدين إنه في يوم كذا وكذا خالص رفت من أخ وهكذا على أن يرد المبلغ في يوم كذا، تمام؟ أو وصل أمانة أو شيك أو أي حاجات من أي من الأوراق المالية المتعارف عليها. هذا شرع لحفظ الحقوق. قال فكتبو، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يكتب بينكم كاتب بالعدل. أي بالزيادة ولا النقصان. ولا ميل ولا هوى ولا احتيال ولا يكون في جانب دون جانب يكتب بالعاذل ولا ولا كاتب أن يكتب كما علمه الله لا يأبى كاتب لا يمتنع الذي يحسن الكتابة ومن الله جل عليه بأن يكتب وأنه يعلم الكتابة من الذي لا يكتب فليكتب واليوم الذي عليه الحق هنا بيقول الأول بالكتبة مين اللي عليه الحق؟ المديون هو اللي يكتب بإيدو عشان يبدأ إقرار على نفسه إن هو عليه هذا اللي الماء الذي عليه الحق ولا الله ربه ولا يبقي منه شيئا ما يكتبش فيه نقصان ولا حاجة لا ينقص من حق أخيه كما أعطاه ما له كله يكتب ما أعطاه كله طب إن كان الذي عليه الحق سفهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل يبقى المديون ده في ثلاث حاجات يجوز فيه النياب عن إملاء ما كنت جاء بالسؤال ده مثلا لنفات ما يجوز فيه النياب عن إملاء واحد مديون سفيه أي لا يحسن التصرفات المالية السفيه لما يجي في البيع يا جماعة تعرف كده يقولك سفيه ويحكر عليه يعني لا يحسن تصرف المال عشان كده نحكر عليه غير السفهاء التانين بقى سيقول الصفاء من الناس ألا إنهم صفاء ده حاجة تانية تسفى في الدين أما سفاه المال الذي لا يحصل تصرف المال يبقى أول حاجة من من حالات جواز النيابة في الكتابة أن يكون سفيها يعني لا يحصل تصرف المال الثاني ضعيفا أي عاجز عن المال عاجز عن الإملاء كالأخرص أو عاجز عن الإملاء إيده مقطوعا او لا يستطيع ان يمل له ما يعرفش خالص ما فيش حاجه في الكتاب ما فيش كتاب <تصفيق> خلاص او لا يستطيع ان يمل له فليملل وليه بالعدل أي من يلي أمره ويتولى أمره هو اللي يكون شهيد عليه ويكتب عليه شوف ديننا دين جميل حفظ حقوق يا جماعه خلي بالك بعض الناس حتى من اخوتك نفسه بيقول لك والله انا انا واثق فيك لا يا عم انا نفسي كده الاخوه كلهم محيط الاخوه كلها تتعامل بهذا بهذه المعامله لما اجت عمي اخويا كده واقول له اتعامل كده ويزعل اقول له تزعل ليه وده مش شرع انت بتزعل مشارع ربنا انا هعمله عشان احقق هذا الامر فقط اعملوه كده نفسي تعملوه كده حقق هذا الامر انت اذا دا ينت اخيك المسلم ما تقولش انا وصلت لا اكتب نفسي تعمل حتى لو انت انا تمام اكتب الكلام ده عايزين نحقق شرع ربنا نحفظ الحقوق حتى الناس لما تيجي يقول لك ايه ده فلان كتب على فلان ده واحد ملتاح كتب على فلان. اه ده مال عشان يجي واحد يقول لك ايه ده ضحك عليا ما هوش ده فلان الملتاح دحك على فلان الملتاح هم دول الملتاح هم دول ايه السنينه لا يا عم ده دي حقوق ماليه ما لهاش دعوه ولا بايه لا بهيئه ولا بشك تمام والنفوس ضعيفة فعلينا بحفظ الحقوق تمام فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمن له فليملل وليه بالعجل. يجي الولي ولي أمره هو الذي يقوم بهذا الكتاب واستشهد الشهادين من رجالكم. الشهادة على البيوع والتصرفات المالية باثنين. أوجه الشهادة ثلاث حالات إما يكون يا رجلين، إما يكون رجل وامرأتين، وجاءت السنة بالشاهد واليمين. كان واحد ملقاش مثلا الله الراجل معاه على سفين ماشي كان على سفينة وكانوا ثلاثة الدائن والمدين والشاهد خلاص فخلاص لما يجي يعمل نقول والله دفلوني الشاهد والشاهد الثاني مفيش خلاص تبقي يحلف يبقى الشاهد واليمين انه اخذ ماله تمام يمينه الشاهد واليمين شاهد واليمين محنون شهيدين واليمين ينحلف يقسم بالله يعني الشاهد لا الشاهد ويمين اخر مع الشاهد. اه خلاص ماشي يبقى يكون راجلين يشهدهم ان البيعه ديت وديت خد فلوسه او راجل وامرأتين خلاص او راجل رجل ويمين ويمين الذي ايه اعطى الماء او امرأتين ويمين الذي اعطى الايه الماء الذي اعطى فرجلهم امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهم فتذكر إحداهم الأخرى تمام؟ يبقى هنا قال لك ليه؟ الحكمة من أن يكون امرأتين لأنه غالب على النساء النسيان فتذكر إحداهم الأخرى ولا يأبى الشهداء أي لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا للشهادة ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا صغير أو كبير اكتبوه إلى أجله أي إلى معاده مع التسليم ذلكم أقصطوا الله وأقوموا للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقصط في حكم الله وفي عدد الله عز وجل وأدنى ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها يعني كان في تجارة تائع يعطي البضاعة والمشتري يعطي النقود فلا حاجة في كتابتها ولا حرج ولا اسم يترتب على ذلك وأشهد إذا تبايعتم هذا وجوب الشهادة عند العقود ولا يضار كاتب ولا شهيد أي لا يكلف ما لا يقدر عليه بأن يدعى ليشهد في مكان بعيد يشق عليه أو يطلب إليه أن يكتب زورا أو يشهد به لا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ويعلمكم اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ فَتَقْوَى الله, فتقو الله سَبَبًا فِي الْعِلْمُ وَزِيَادَةِ الْعِلْمُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إبقى نستفيد من هذه الآية وجوب كتابة الدين أيًا كان جواز النيابة في الإملاء العجل عنها إما في السفا أو الضعف أو عدم استطاعة الإملاء وجوب العدل كل شيء لا سيما في كتابة الديون وجوب الشهادة على الكتاب لتأكيدها به شهود المال لا يقلون عن رجلين عدلين أو رجل ومرأتين خلاص أو ر شاهد ويه ويمين الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك وجوب إشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع حرمة الإطلاع بالكاتب والشهيد تقوى الله تسبب العلم وتكسب المعرفة بإذن الله تعالى وإن كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فريهان مقبوضة تم ما فيش كاتب نعمل ايه؟ نقول له هاتلي حاجة ايه ضمان رهن خلاص مشكلة الرهن دي موجودة مشكلة كبيرة جدا في الأرياف تمام بيقول لك واحد عايز يبيع أرض الواحد كويس أو عايز يسلفه عشر تلف جناه ألف جنيه يقول له ايه ارهرني أرضك خلاص حمك الله ارهن الأرض فيجي الرجل خذ الفلوس يرهن الأرض من اللي بينتفع بالأرض في الفلاحين ناس الفلاحين اللي هو اللي دل الفلوس صح طيب تبي يسمى ريبة يسمى ريبة خلاص لأن الره وثيقة تمام وثيقة تعطى للدائن يستفي منها الحق عند أجله ولا ينتفع به ما ينتفعش بيها. لأنه هياخد فلوسه وينتفع بالأرض. يبقى مال الزيت ده مال ايه? ريبة. لا ينتفع إلا في حالتين في المركوب والايه والمحلوب فقط. خلاص؟ في المركوب والمحلوب فقط. ماشي؟ فإنه ينتفع به بقدر النفق عليه. إذا كان مثلا لما أخذ عندي حمار أو حصان أو زلك. تمام؟ فهو بيدي له ايه؟ عالف حاجة من دي. فينتفع بركبها. بقدر العلف وإن كان الرهن مثلا لما أغزى بقرة أو جاموس أو غير ذلك فينتفع بحلبها بقدر ما ينفق عليه عليها أما غير ذلك فقد أغلق فيغلق الرهن على المرتاه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتما فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم فيه جواز أخذ الرهن في السفر والحضر وخرج هنا السفر على الغالب تغريبا وجواز ترك أخذ الرهن عند حصول الأمن لما تأمنه من سداد الدين ولا تخاف فيجوز أيضا أن أنك لا تكتب ذلك وحرمت كتمان الشهادة والقول بالزور فيها وأن ذلك من أكبر الكبائر كما جاء في الصحيح بعد ذلك الله عز وجل يذكر أن له الملك في السماوات والأرض وما يبدي أن يظهر الإنسان ما بنفسه أو يخفيه يحاسبه الله عز وجل على ذلك فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالحساب فالحساب على ذلك الله عز وجل يحاسب عباده فيغفر من من يشاء من أهل الإيمان والتقوى ويعذب من يشاء من أهل الشرك والمعاصي له كامل التصرف لأنه له ما في السماوات وما في الأرض لأن الجميع خلقه والملك ملكه والعبيد عبيده سبحانه وتعالى و والله عز وجل فصل عما تجاوز عن عباده من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك النصير الله عز وجل يذكر أركان الإيمان وذكر أن الرسول يؤمن بهذه الأركان وكذلك المؤمن أيضا يؤمن بذلك وكل الرسل كذلك فهم يؤمنون بأركان وأصول إيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك اليوم الآخر والقدر خيره وشره كما جاء في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر ثم بين الله عز وجل أن الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل فمن عقيدة المسلمين ألا يفرقوا بين الله ورسله ولا يفرقوا بين أحد من رسله ولا يفرقوا بين أحد من رسله ولما نزلت هذه الآية السابقة أن الله يعلم ما تبدل أنفس وما تخفي عظم ذلك في نفوس الصحابة فقالوا أيحاسب الله على ذلك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير فببركة هذه الاستجابة جاء التخفيف من عند الله ورفع الحرج من عند الله على هذه الأمة فلتستجيب هذه الأمة لشرع ربها حتى يرفع عنها الحرج والضيق والعنت فقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ببركة هذه الاستجابة ببركة الطاعة والانقياد لشرع الله عز وجل فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا تكليف إلا بمقدور لها ما كسبت عليها مكتسبت ومع ذلك فإن الله عز جل أعطاها وضاعف في العطاء فقال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فوضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فضلا لهذه الأمة على غيرها على غيرها وبوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فرفع الله عز وجل وضع الإصر عن هذه الأمة كما قال الله في حق النبي ويضع عنه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فمن هذا الإصر أنه كان أحدهم إذا أثنوا ذنبا وجد هذا الذنب على جدار بيته وأنه إذا أرد أن يتوب تكون توبته بالقتل كما جاء في مسألة الرد وكذلك أيضا من الإصر الذي كان عليهم أنه إذا إذا حدث لثوب أحد النداس أو طال أحد ثوب أحد النداس فنوي يقرضه بالمقرار كل ذلك رفع عن هذه الأمة رحمة بهذه الأمة وتخفيفا عن هذه الأمة ولإستجابتهم لله وللرسول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فلا تكلفة إلا بالمقدور ولا تكلفة إلا بطاقة فالله عز وجل كما قال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا نعم إنه الله عز وجل أرحم بهذه الأمة أرحم أرحم بهذه الأمة من الوالدة بولدها نعم لذلك شرع شرعا وأمر أن نتبعه وأمر أن نتبعه ولن نتبع سبيل الذين لا يعلمون ف قال الله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا عن القوم الكافرين أقول قول هذا واستغفر الله لكم اللهم آمين وصلنا